و الله س استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تخزنوا وأبشروا بالجنة و ابشِر التي اللتين ولكم فيها ما تشتغي وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا من من لو صالحا can't do it. زن تنزل عن جمل ما لا كنت ألا تخاف ولا تخزن. no وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَذِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَذَّرُمْ من المسلمين. السلام عليكم علشان مولانا. نعم. على الس... وَلَا تَسْتَوِي الْخَسَنَةُ وَلَا السَّيْئَةُ بِالَّتِي فَإِذَا و ما وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَابَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو No. <تصفيق> اللهم صل بالله الشمس والقامط ومن وصد و این کنتم ایار تابدون فإن استكبروا بخون له بالليل والنهاض فإن استكبروا فالذين عذرا بك فالذين عند ربك يسبقون این uh, انو عل قل شیئ قدير أخ يا and don't come